يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاهروا له بالقول ولا تجاهروا له بالقول كما تجاهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. الذيينَ يَغبّونَ أأَصْواتَهُمْ ع دَس للَِّ نعُلا إِكَ الذيذينَم تَخَنَ الله قُوبَهُم للتَّقوام أُلَا إكَ الذيينَمْ تَخَنَ الله قُلوبَهُم للتَّكوَلَهُم مفَِةُ وَأَجروا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 بَإِ فَتَبَييَنوا فَتَبَييَمُ أَن تُصبُ قَوْمًا بِدَهَلََةٍ فَتُصِحُوا عَ مَا فَلتُم النَّذِمين وَلَوا أن فيِيكُنْ رَسُول اللله. لَمْ يُطِعْكُمْ في كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ الْعَالِي فَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ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 ح بَينَهُ مَا بِالعَدلِ وَأَقَسِطُون إِ الله ت يحِبُّمُكَصِطين إِ مَ المُؤِنونَ إخْوَةُ فَأَصْلِحُ بَينَ أَخَوَكُم وَاتتَّكُ الله لَعََّكُمْ تُرحَمُون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 كَرِ وَهُن سَوَجَعَنَّكُ وَجَعَنكُمْ شعوبَ وَقَبَ إِلَ لتَعََفُون إِا كْرَمَكُمْ ِنظَم اللهَّ أَثقَكُم إِ اللهَّ عَمٌ خَبير قَالَةِ العرَاب وَمَنَّ كُلْ لم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 يَمُنُّ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلِمُ كُلَّ تَمَنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ كُلَّ تَمَنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عليكم أَنْ يَهْدَاكُمْ إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بِمَا بما